بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 ن کن مسلم چن میرا چن پنیتا چنتا چن آبد آبدا چن سات باتوں کر وسنكم ان ليكم نرى نارا, نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه لعذ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا فتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 111. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 112. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين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 وقال الله مثلا للذين امنوا رات في فرعون إذ قالت اذ قالت ربي بن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعامله ونجني من القوم الظالمين